لا ينهك الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم إليهم إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ